117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 119. ألم يجعل كيدهم في تضليل 110. عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول